بسم الله الرحمن الرحيم. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبر أي يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إن لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولدوا إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا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 وقالوا حر رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان جدروا يضلوا عبادك ولا يريدون الا فاجرا كفارا رب اغفر لي وli واردي ومن دخل بيتي مؤمنا